الله أكبر. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين والذاريات ذرعا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أبرا إنما توعدون لصادق وإن الذين لواقع والسماء ذات الحبث إنكم لفي قول مختلف يغفك عنه من أفه قتل القراصون الذين هم في غمرة ساهون يسهلون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتلون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنات وعيوان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 تَجَاوَلَ وَاللَّهُ بِرْكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَرَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَرَكُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَهُ كَرَمِيمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ طَالُوا لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حين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 لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء قلق يا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بجنون أتواصوا به بل هم قوطارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة البتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا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 وإذن للمكذبين الذي لهم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنكم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا عَلَنكُم إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَكِينَا بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مدتين على سرر وصوفة وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأبددناهم فاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا قَبِلُوا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُوم إِنَّكُمْ مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُون أَم يَقُولُونَ شَاعِرٌ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 ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤان ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنزلين عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرعيتم الآت والعزى ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنتى تلك إذا قسمة إِذَا ذُكِرَ اسْمُهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنَ السَّلْطَانِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تهوى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 وإن أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم قليلا فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازره مذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء أوفى وأن إلى ربك وأنه هو أرحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنا وأن عليهم اَثَنَ أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَغْلَمَ وَأَضْرَا وَالْيُؤْتَكُ كَتَأَهْوَى فَغَشَّاهَا ما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 فاسجدوا لله واعبدوه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يبردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنفر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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشين محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل لَكِن كَذَّبَ قَوْمُهُ النُّذُرَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوحٍ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَرَّوْا ولقد راودوه عن ضيبه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم ذكرة عذاب مستقير فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءوا أآل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون لنحن جميع منتصر سيهزم للدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلالهم وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما ستقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحد ولمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من الدكير وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق ونهر مليك <تصفيق> مقتدر